بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إلى عندما خلط ولعلى بعضهم عليهم سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ لا تجعلني في القوم الظالمين وان على ان نريك ما نعذهم لقادمون اذ كتاب التي هي احسن سيئا نحن عالم بما يخبئ واقُرْءْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ النُّطَاقَ قَالَ رَبِّ رَجُلُونَ لَنَا لن صالحا فيما تركت كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائين برزخ الى يوم يبعثون حتى جُنن لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتَ فَلَئِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَ أخم إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فإذا نفخ في الصور فلا أنشاب بينهم يومئذ ولا يتشاءون فمن قُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهَذَاكَ هُمُ الْمَفْزُونُ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ رَأَوْنَ أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَلْتَفِحُ وُجُوهُهُمْ لَامًا تَلْفَحُ